فَلَمْ نَجَعَلِ الْأَرْضَ مِهَا دَاعٌ وَالْجِبَالَ أُرْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نُوَمَكُمْ صُبَاءً وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنِينَا فَوْقَكُمْ سَبْعُ شِدَادٍ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 يوم يُفخ في الصور فتَأْتُونَ أَفْوَاجاً وفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَاباً وسَيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَاباً إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَاداً لَّوْا فِينَا مَأْوَى لَافِئْنَا فِيهَا لا لَّا يَلْذُقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا إلا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً أَنفُسًا إِن